ما يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أديم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل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 لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمعن بها وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأوابهم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 فقد لَبِثْتُ فيكم عمرا من قبله أَفَلَا تعقلون فمن أَظْلَمُ من من افترى على الله كذبا أَوْ كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم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 فَانتَغِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَغِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا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 جاءت ارياح عاصفه وجاءهم الموج وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله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 ثم إلينا مرجعكم فَرُنَّ بِأُكُومٍ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنَّا أَنْزَلْنَا أَنْزَلْنَاكُم مِنَ السَّمَاءِ فَأَقْتَلَطْ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيّنت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاج أمرنا ليلا أو نهارا. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأبس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام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 والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترعقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أخشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب لا لهم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصب كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما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 كذلك حقت كلمة ربك على الذين فتقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع أم من لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون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 قد خسر الذين كذبوا بنقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم, فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكلهم فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقصد وهم لا يظلمون. ولكل أمة الرسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة الأجل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 أَلَا إِنَّ لله مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِ اللَّهِ شركاء إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ لهارم ان في ذلك لايات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان في هذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفكرون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُمْ مَا قَابِلِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَذْبِغُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثمَّ قُضُوا إلَيَّ وَلَتُضِيرُونَ فَإِن تَوَلَّيتمْ فَمَا سَألْتُكُم مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ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 ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لم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 وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قالوا فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوم ما انتم ملقون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 من قومه على خوف من فرعون, على خوف من فرعون وملئهم خوف يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنهون لمن المسرفين.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 وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة, زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك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 فلولا كانت قرية آمنة فنفعها إيمان غائلا قوم يونس إلا قوم يونس لم ما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتناهم إلى حين